أنا قبل أن أتكلم وأبوح بما بما يفتح الله عز وجل علي فيها أود أن أوصي الرسالة من هذا المنبر ومن هذه القناة أني اعتذر لكل شخص أسأت إليه أو قدحت في حقه أو تكلمت عليه أو جرحت له فؤادا فأقول سامحني واجعلني في حد وأنا أعلنها مام الخلق بأني أسامح كل من أخطأ علي أو اغتابني أو أساء إليه بأي ساعة كانت فأنا أقول اللهم أجعلهم في حل واغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين وهذه صدقة مني لهم وأتمنى لكل واحدة سأتله أن يعطيني ونبادني هذه الصدقة ويقول عفى الله عنك وغفر الله لك وأتمنى أن يكون هذا حال كل حال كل من يسمع هذه الكلمة نحن نفضل نصد طلبين من الناس يا شيخ أضلنا الطلبين سبع جميعاً سبع بإذن الله بإذن الله سنة سنة حسنة روح. روح. الأمر الآخر هو تكلمنا عن الجالح ولم نتكلم ولم نتكلم عن المجروح ولنا في يوسف عليه السلام الأسوخ والقدوة والمثال العظيم الله في القرآن قبل أن أبدأ في في بما يعني حدث ليوسف الله في القرآن ربانا واعطانا المنهج في نداء رائع من نداءات المؤمنين فقال الله عز وجل يا أيها الذين وقولوا للناس وقولوا للناس حسنا الكلام الطيب واللهجة الجميلة الرائعة ما تأخذ مكسب بلا مقابل وتزرع في القلوب أشياء عظيمة جدا لكن لنأتي إلى ذاك المكلوم إلى ذاك المجروح إلى ذاك الذي أصابته هذه الفتن والمحن. نقول تأمل في،, في،, في واقع يوسف وهو طفل صغير جردوه من قميصه وألقوه في غيابة الجب أرضوه للبيع والشراء أرضوه للفتنة سجن قيل سبع سنوات وقيل 12 سنة فعلوا فيه الأفاعيل الرضوه لأمور عضاء رموه بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فلما كانت له المكانة والعلو والسيادة والريادة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم تحتاج إلى قول الله عز وجل والكاظمين الغير والعافين عن الناس لا بعض الناس لا عنده نوته ويبدأ يحسب أخطاء 20 سنة قدام وإذا سنحت له الفرصة بدأ يعد تلك الأخطاء أنت اللي في اليوم الفلاني فعلت كذا وسويت كذا وما زرتني في المستشفى وما عطيتني وما سويت بي وما فعلت بي لا والله ما ربنا القرآن على هذا قيل هارون الرشيد وقيل غيره كان عنده جارية فقال لها أعطيني المطهرة أخذت المطرة من فخار ثم ألقتها على أمير المؤمنين هارون الرشيد وقيل غيره وقعت في ساعده في هذا المكان آلمته ألما شديدة نظر إليها نظ التفت إليها وهو الآن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ويستطيع أن يقطع رأسها قالت تلك الجارية والكاظمين الغيظة يا أمير المؤمنين قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس لا لا تبقى يعني في قلبك نقطة سوداء وتذكرني بها بعدين قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله عزم. أنت حرة لوجه الله عزيزي <تصفيق> نحتاج إلى هذا وإلى هذا ولنا في, في في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما فعل معهم ما سنسمع من المشايخ أنا متأكد أن المشايخ سيعرجون على هذا الأمر وأسأل الله جل قدرته أن يرزقنا هذه القلوب السليمة وكان في, في دعاء الأثر الذي ورد اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق لا يهدي لي أحسنها إلا اللهم اصرف عني سيئة الأقوال والأفعال والأخلاق لا يصرف عني سيئة إلا.